فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ديحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء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 الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بذيء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب İz yiyolul Munafiqon ve فِي fi kuluh bim narzun gawha ula idin hum ve maye tokel al Allah fa ina إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وزوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد